<تصفيق> الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند المد وتحدثنا فيها عن أقسام المد وذكرنا أن المد ينقسم إلى قسمين القسم الأول المد الأصلي وذكرنا بعض أنواعه والقسم الثاني المد الفرعي وذكرنا أن المصنف قد قسم المد في هذا الكتاب إلى يعني من حيث الحكم حيث الحكم وقال أن أحكام المد ثلاثة الوجوب والجواز واللزوم وقسم أنواع المد على ذلك الأساس وكنا قد وقفنا في المرة السابقة على أقسام المد اللازم يقول عرفت مما تقدم المد اللازم وإليك الآن بيان أقسامه ينقسم المد اللازم إلى قسمين كلمي وحرفي يعني هو في الـ في الـ قبل ذلك تكلم عن المد اللازم ولكن من حيث الحكم حكم اللزوم وقال أن اللزوم حكم من أحكام المد وذكر فيه بعض أنواع المد اللازم وده يعني بعد ذلك يذكر هذا الكلام تتمة لما سبق وبيانه من حكم المد اللازم يقول أقسم المد اللازم ينقسم إلى قسمين كلمي وحرفي وكل منهما إلى مخفف ومثقل وذكرنا في المرة السابقة معنى الكلمي وأنه يكون الحرف الساكن بعد حرف المد في كلمة والحرفي يكون فيها حرف الحرف الساكن بعد حرف المد في حرف ذكرنا المد الحرفي لا يقع إلا في فواتح الصور وذكرنا أيضا أن المخفف هو ما كان الحرف الساكن فيه الواقع بعد حرف مد ليس مشددا ليس مشددا وأن المثقل ما كان الحرف الساكن الواقع بعد حرف المد يكون مشددا فالكلمة هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون أصلي ثابت وصلا وقفا في كلمة تزيد على ثلاثة أحرف فإن أضغم ساكنه فيما بعده فهو المثقل نحو صاخ فهذا الحرف الساكن أضغمة في حرف بعده فصار حرفا مشددا فالحرف الواقع بعد حرف المد حرف مشدد فيكون كلمي مثقل وإلا لم يضغم فهو المخفف وذلك في كلمة في موضعين بصورة يونس وذكرنا أن الحرف المد اللازم الحرفي الكلمي المخفف المد اللازم الكلمي المخفف لم يقع إلا في هذه الكلمة الآن في في موضعين بصورة يونس فيمد حرف المد الواقع بعد الهمزة مد بمقدار ست حركات لأنه مد لازم كلمي مخفف وسمي كلمي كلمياً لاجتماع المد والسكون في كلمة وسمي مثقلاً لإضغامه ومخففاً لعدم الإضغام ولازماً للزوم سببه في الحالتين وصلاً قلنا وأنني أسألت تسمية المد اللازم بالمد اللازم إما لأنه السكون لازم وصلا وقفاً أو لأنه يلزم مده ست حركات ولا يجوز قصره عن ست حركات والحرفي هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون ثابت وصلا ووقفا في حرف هجاءه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد ولين أو حرف لين وذلك في ثمانية أحرف جمع صاحب التحف في قوله كم عسل نقص أو سنقص علمك وهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف وكلها وكلها تمد ست حركات من غير خلاف قعد العين من فاتحة مريم والشورى كافهايا عين وحاميم عين قاف ففيها التوسط يعني الحرف العين هو الحرف الوحيد في هذه الحروف الثمانية الذي يجوز مده ست حركات مد لازم ويجوز توسطه أربع حركات هو المد أفضل يعني مده مدا لازما أفضل من التوسط لذلك يقول والطول أفضل فإذا أضغم ساكنه فيما بعده كان مثقلا ولم لم يضغم فهو مخفف وقد اجتمع النوعان في ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لا تمد اللام تمد ست حركات وآخر كلمة لام حرف الميم ثم أول ميم حرف الميم أيضا يعني لام تنطق لام ألف ميم والميم تنطق ميم ياء ميم فهيلتقي حرف الميم اللي هو في آخر كلمة لام مع حرف الميم في أول كلمة ميم تمام؟ فحيبقى مضغم يعني هتبقى لام ميم تمام؟ لأن ميم ساكنة وقع وقع مضاها ميم متحرك فحيبقى إضغام وكذلك حيبقى الميم الأخيرة في كلمة ميم احنا أقول ميم ياء ميم هتبقى ساكنة وجر مشددة يبقى عندنا اتنين ميم واحدة مشددة دي في النص واحدة ساكنة بدون تشديد دي في الاخر يبقى ألف لام ميم الميم اللي في الاخر ديت هتبقى ماد لازم حرفي مخفف لأنها مش مشددة والميم اللي في النص هتبقى ماد لازم حرفي مثقل عشان هي مشددة وبذلك يتم للمد اللازم أربعة أقسام ثم إن الحروف الموجودة في أوائل الصور تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما يمد ست حركات وهي الحروف الثمانية المجموعة في قوله سنقص علمك ومنها ما يمد مدا طبيعيا أي حركتين وهي خمسة أحرف مجموعة في قول صاحب التحفة حي طهر هي الحاء والياء والطاء والهاء والراء دي تمد حركتين فقط طبعا تبقى من غير همزه يعني اقول ح حا. حامي م مثلا اقول ح حا مش حاء تبقى ح حا ا بس تمام كذلك يا يه ا بس من غير همزه بعد الالف تبقى يا مش يا تمام وكذلك الطا ه را تبقى حرفين بس مش تلاته تمام مفيش همزه في الاخر يعني تبقى ح ح ح والالف ويا يا ا بس حرفين بس والطاء ط ا برده والها هاء و ألف وراء راء ألف بس فيش في الأخير يعني ومنها ما لا مد فيه أصلا وهي الألف وذلك لأن كل حرف وضعه على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مد ساكن حرف مد ساكنا لا يمد أصلا يعني الألف تنطق ألف كده ما ما تتمدش لأن ما فيهاش حرف مد أصلا ثم اعلم انه اذا اجتمع مداني لازماني مثقل نحو اتحاجوني في مدين مد في الالف عشان الجيم اللي بعدها مشدده ومد في الواو عشان النون اللي بعدها ايه مشدده ومخفف نحو الف لام مثقل ومخفف نحو الف لام م وقلنا الموضع بتاعها او مخففان نحو الان موضعي يونس لا يجوز مد أحدهما دون الآخر بل يجب التسوية قوله واللفظ في نظيره كمثله ده قول من الجزري رحمه الله إن في القراءة الواحدة لابد من تسوية, تسوية المدود يعني لو مدية المد المتصل في القراءة أربع حركات بلابد من, من اتحاد المد في القراءة عموما مدية المنفصل ما ينفعش قصره في موضع تاني يبقى القراءة الواحدة يلزم اتحاد المد فيها واعلم كذلك أنه إذا كان الساكن في كلمة, في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى حذف حرف المد في الوسط نحو وقالوا اتخذ والمقيم الصلاح بمعنى ان الحرف الساكن يمد الحرف المد قبله إذا كانوا في كلمة واحدة لكن الحرف الساكن في كلمة وحرف المد في كلمة ما بيمدش بيحذف حرف المد زي وقالوا اتخذ وقالوا حرف المد اللي هو الواو بعديه حرف ساكن اللي هو التاء لأن همزة الوصل هتقع في أثناء الوصل هتبقى قالوا أخير هواوا والتاء خذها هتبقى قولها إيه التاء والتاء ساكنة تمام فده وقع حرف ساكن بعد إيه بعد حرف المد ولكن في كلمتين مختلفتين حرف المد في الكلمة الأولى والحرف الساكن في الكلمة الثانية فده لا يمد ولكن يحذف حرف المد تمام للتخلص من الالتقاء الساكنين، فشرط في المد اللازم إنه يكون الحرف الساكن وقع بعد حرف المد في إيه؟ في كل واحدة، ما يكونش في كلمة تين. قالوا إذا جتمع سببان من أسباب المد قوي وضعيف، ألغيا الضعيف وعمل بالقوي. ده هو كده خلص المد اللازم وبدأ يتكلم على مراتب المد. أقوى نوع المد المد اللازم، معدن مد متصل. بعدين المد العرض للسكون، وبعدين المد المفصل، وبعدين المد البدل، تمام؟ فممكن الكلمة الوحدة يكتمع فيها سببان للمد، زي مثلاً قول الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، دي يكتمع فيها سببين للمد، السبب الأولاني آمين عبارة عن همزة، بعدها ألف، وبعد الألف ميم يأنون، تمام؟ دي آمين، فالهمزة اللي بعدها ألف ده بنسميه مد إيه؟ مد بدل، إذا وقعت الهمزه قبل حرف المد بمد ايه بدل تمام وبعد ال ا اللي هي بعد الهمزه امين الميم اللي وقعت بعد الالف مشددة تمام فيبقى كده وقع حرف مشدد بعد حرف الايه المد فيبقى مد ايه مد لازم تمام فكده اجتمع في الايه في الالف دي سببين للمد كويس أول سبب إن هي مد لازم مد بدل عشان قبلها همزة والتاني ان هي مادة إيه؟ لازم عشان وقع حرف ساكن بعد إيه؟ بعد الألف ديت. فهناخد بأنهي ونسيب أنهي قلنا في مراتب المادة إن إيه؟ المادة اللازم أقوى من المادة إيه؟ من مادة البدل فناخد بالمادة اللازم ونسقط مادة البدل يعني آم مين ديته مادة كام حركة؟ ست حركات تمام؟ ولا يجوز مدها حركتين على أساس إن إيه؟ على أساس إنه البدل. بدل تمام؟ تب ولا من البيت الحرام ماشي؟ ففيه بدل ولازم فيلغى البدل ويعمل باللازم ده فايدة معرفة مراتب المدود إيه المد اللي أقوى من الثاني؟ عشان لو اجتمع السببين يلغى الاضعف ويأخذ بالإيه؟ بالأقوى تمام؟ وكذلك عشان لو مديت واحد منهم مديت مثلا المنفصل خمس حركات مثلا يبقى المتصل لازم تبيده خمسة ما تبيده أقل لأن المتصل أقوى من اللي أقوى من المنفصل ونحو وجاءوا أباهم جاءوا دي فيها مد بدل عشان الهمزة وقعت قبل اللي الواو جاءوا ماشي كده وفيها مد منفصل لأن الواو وقع بعدها في كلمة تانية همزة وقع بعد حرف المد همزة في كلمتين ودرس المد ايه مد منفصل تمام لانفصال الهمزه عن حرف المد في كلمتين فيبقى عندي كده مد بدل ومد منفصل قلنا مين اللي أقوى من الثاني هنا المنفصل أقوى من ايه من البدل تمام فيعمل بايه بالمنفصل ويمد على انه مد ايه منفصل يبقى جاءو همد الواو ايه همد الواو على إنه منفصل وزي ما قلنا ان عندنا زي ما اتفقنا ان احنا بناخد كتاب على طريق الشطبية وعندنا في الشطبية ان منفصل يمد أربعة حركات أو خمس حركات ما يقلش عنه ما يقلش عن كده تمام فمش همدد وجاءه الواو مش همدده حركتين لا نحن همدده حركات لأنه مد منفصل قال وأقوى المدود اللازم المد اللازم فالمتصل يعني المرتبة الثانية فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل يبدأ ترتيب المد على حسب قوته. قد أشار بعضهم إلى هذه المراتب بقوله أقوى المدود لازم فما تصل فعارض فذنفصال فبدل وسبب مد وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفرده فإن أقوى السببين انفرده. وإليك دليل أقسام المد لازم من تحفة الأطفال. قال أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي حرفي مع كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرف ينبد كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجود هو في ثمان حصر يجمعها حروف كم, عسل كم عسلنا قص وعين ذو وجهين والطول أخص يعني عين يجوز فيها إيه؟ قص والمد والمد إيه أفضل والطول أخص وما سوى الحرفي الثلاثي لا ألف فمده مدى طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد حصر طبعا وجب حي طاهر ما جبش طهر في فيها الألف لأن نذكر في الأول إيه؟ وما سوى الحرف ال الحرف الثلاثي لا ألف يعني استثنى الألف فيبقى إيه الخمسة الباقية لي الحاء والياء والطاء والهاء والراء ويجمع الفواتح الأربعة عشر صلّه سحيرا من قطاعك ذشتهر يعني بديت الأربعة عشر حرف اللي وردوا في فواتح الصور مجموعة في هذه الجمل بعد ذلك يقول الشيخ باب الوقف والابتداء يعني الوقف والابتداء من من من أهم أبواب التجويد لأنها بها يعرف المتقن من غير المتقن يعني كان قديما عند علماء السلف من علماء القراءات يعني كان المقرئ لا يجيز أحداً ببقراءة أو برواية إلا إذا عرف مواقف مواطن الوقف والابتداء تمام حفظ إن دي فيها وقف وإن دي ما فيهاش وقف لا يجوز إلا بذلك يعني فالوقف كان له عند السلف اهتمام كبير يعني. قال الوقف والابتداء من أهم باب التجويد التي ينبغي للقارئ أن يهتم بها ويعرفها ويعرفها، فقد ورد أن سيدنا, أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ورد للقرآن ترتيلا، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هذا أورد الصيوط في الإتقان في علوم القرآن أورد الصيوطي يسند إلى علي بن أبي طالب أنه قال في تفسيره لي تعالى ورد في القرآن ترتيل قال هو تجويد الحروف ان الترتيل يعني معناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وهو أي الوقف حيلة ابتلاوة دا الكلام ده مقتبس من كلام الهزلي في كتاب الكامل في القراءات ذكر الهزلي فيه يعني في مقدمة الكتاب قال والوقف حيلة ابتلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي يعني هو الوقف دا يبلغ المعنى عن التالي دون أن يفسر يعني إذا قرأ بالوقوف الصحيحة المعنى يتضح حتى بدون تفسير وفهم المستمع وفخر العالم وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغيرين وإليك تعريفه هو لغة الكف والحبس يقال أوقفت الدابة أي حبستها واصطلاحا قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها يبه هو قطع الصوت عن كلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ تمام؟ دي أول فرق يبه بينه بين الوقف وبين السكت والقطع لأنه عندنا ثلاث مصطلحات في باب الوقف الوقف والقطع والسكت فكون هو يتنفس فيه حيبه يفرق بينه وبين الاخر وبين السكت بنية استئناف القراءة يبدأ هيفرق بينه وبين القطع لأن القطع يكون قطع الصوت عن الكلمة بنية الإعراض عن القراءة ويأتي في رؤوس الآية يعني عند انتهاء الآيات وأواسطها يعني ممكن يأتي وقف في وسط الآية ولا بد معه من التنفس لأنه لما حصلش تنفس يبقى بسكت وليس وقفا ولا يأتي في وسط الكلمة يعني من فعش يقف على الكلمة في الوسط ماشي ولا فيما اتصل رسما مثل اينما يوجهه اتصل رسما يعني في كلمات بتكتب في المصحف متصلة ببعضها وهي في الأصل منفصلة زي كلمة ايه؟ اينما يوجهه اينما أصلا عبارة عن ايه كلمتين اين وما لكن هي مرسومة في الموضع ده ايه؟ اينما على بعضها فبينفعش في الموضع ده افع على اين ماقولش اين لا ما بنفعش حقف علي بحف علي ايه على ألف أينما تمام لكن موضع التاني مثلا زي في صورة البقرة مثلا إيه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا دي منفصلة اكتب أينه وما تمام فدي ينفع أفعال النون كويس فمتصل رسما يعني هو مرسوم متصل في بعضه وإن كان كلمتين مختلفتين زي برضو كلمة إيه هؤلاء دي عبارة عن ها وكلمة إيه؟ أولاء لكن هي مرسو في المصحف إيه على بعضها فبنفعش أفعال ألف بتاعت ها لا لازم اوصلها على بعضها افعل الهمزه الاخيره في كلمه هؤلاء تمام فده معنى إن ما ينفعش الوقوف على ما متصل رسما بخلاف السكت والقطع السكت ينفع الوقوف في وسط الكلمه ولكن لابد من إيه؟ من دليل ما ينفعش واحد يسكت في وسط الكلمه كده لا لابد من النقل ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت على على الكلمه دي زي ما هياتي فالسكت لغه المنع واصطلاحا قطع الكلمة عم بعدها من غير تنفس بنية استئناف القراءة ويكون في وسط الكلمة وفي آخره. الأمثلة مثلا على السكت في آخر الكلمة ذي عندنا عوجة ومرقدينا هي في أربع سكتات الحفظ تمام وموضع على التخير يجوز له في السكت ويجوز له في الوصل أربع سكتات اللي هي عوجة ومرقدينا ومرقدينا ده وقف سكت على آخر اللي على آخر الكلم. عواجة وسكت بدون تنفس وبعدين إيه؟ قيمة تمام؟ ومرقدنا وقف سكت على على الألف وبعدين إيه؟ يكمل هذا ما, و... ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تمام؟ نعم؟ إيه؟ لا ده دي فوق في وسط يعني بين الكلمتين ما تكلم على على آخر الكلمة كلا بل رانة وقيلة من راق ده برضو وقف سكت تمام؟ ويجوز السكت في, في وسط الكلمة نفسها تمام بس ده مش, مش لحفظ من طريق الشطبي ممكن يبقى لحفظ من طرق تانية او في قراءات تانية لكن ليس الحفظ تمام والموضع الخامس اللي هو يجوز فيه الوصل والسكت تمام اللي هو ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطاني تمام يجوز فيها الحفظ الوجهي انه يوصل ويضغم ماليه هلك عني او اذا اراد الازهار بل لابد من, من السكت مالية هالك عني سلطاني تمام؟ هذه الخمس موضع اللي فيها سكت لحفظ قال والقطع لغة الإبانة تقول قطعت الشجرة إذ أبنتها وأزلتها واصطلاحا قطع القراءة رأسا يعني يقطع القراءة بنية الإعراض عنها فوكى الانتهاء تستحب الاستعاذة بعده ولا تكون إلا على رؤوس الآي بل قطع لابد أو مش لابد الأفضل أن يكون على رؤوس الآن ثم اعلم أن الوقفة أربعة, أربعة, الوقف أربعة أقسام وتسمى الأقسام العامة أقسام عامة لأنه حيأتي أن نوع من الأنواع الأربعة ديت حيقسم لأنواع تانية قال الوقف للطراري وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو نسيان أو عطاس أو أو عطاس أو سعال فله أن يقف على أي كلمة شاء ولكن يجب الابتداء بالكلمة الموقوف عليه إن صح الابتداء بها يعني يقف في أي موضع لأن هو غصب عنه ليس بإرادته فده اسم وقف اضطراري لأنه اضطر إلى الوقف على هذا الموضع الثاني انتظاري وقف يسموه انتظاري وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه لاختلاف الروايات في قراءته للقراءات يعني هو بيقرأ بقراءات متعددة فيقف على كلمة لا يحسن الوقوف عليها ولكن ليه؟ لجمع, لجمع القراءات ماشي؟ يعني مثلا فتؤمنون ببعض الكتابة وتكفرون ببعض تمام؟ بعض القراءة يقرأ بابدال الهمزة حرف مد أفتومنون فيوقف مثلا أفتومنون أفتومنون فيوقف على كلمة أفتومنون مع إنه ما فاش وقف بس يوقف عليها ليه؟ انتظارا عشان يجيب القراءات تانية فيها فده نوع من أنواع جمع القراءات وإن كان الأشهر أنواع تانية في الجمع لكن ده نوع من أنواع الجمع إنه يوقف على الكلمة الوحدة ويجيب القراءات اللي فيها كلها على نفس الكلمة وهكذا كل كلمة فيها قراءات يأتي على الكلمة ويذكر القراءات فيها الثالث اختباري وقف اختباري بالباء الموحدة يعني اختباري الباء بعد التاء يعني في وقف اختياري بالياء بعد التاء فده بالباء هو الذي يتعلق بالرسم لبيان المقطوع والموصول والمحذوف ونحوه المقطوع والموصول زي احنا ما قلنا كده مثلا في في متصل ورسما زي اينما اينما ممكن تبقى موصوله ممكن تبقى مقطوعه مقطوع يعني ايه يعني اينما مكتوبه لوحدها وما مكتوبه لوحدها موصوله يعني مكتوبه اينما على بعضها والمحذوف والمثبت اللي هو ياء المتكلم قد تثبت وقد تحذف زي مثلاً وخشون وموضع بتاع سورة البقرة إيه وخشوني بليه يبديه مثبتة في موضع وإيه؟ ومحذوفة في موضع تاني فده لا يوقف عليه لحاجة ولا إنما يوقف عليه اللي إيه؟ الاختبار يعني واحد بيسمع مع واحد فهو عايز يختبره هو عارف ديه مقطوعه ولا موصوله تمام فيقوله كلمة أينما توقف عليها فين لو هي موصولة حيقف على إيه على الألف لو هي مقطوعة حيقف على النون لوحدها وعلى وعلى الألف بتاعت ما لوحدها فده بيبقى اختبار للشخص اللي بيقرأ وزي مثلا برضو تاء التأنيث يعني مثلا آآ آآ ذكر رحمة ربك عبده الزكري لو قفت على رحمة حتوف بإيه دي مرسومة بالتاء المفتوح يبحث بالتاء رحمة حف بالتاء تمام لكن مثلا رحمة من ربك وما فعلته عن أمر تمام في صورة الكهف تمام دي مرسومه بلي بالتاء المربوطه يبقى لما بل حاف, حاف بلي بالها بالهاء حول رحمة. تمام فده يبقى الوقف ده للاختبار لكن الكلمه كلمة رحمة لا يوقف عليها اصلا ما فيهاش وقف لكن بيختبر بالوقف عليه الرابع اختياري النوع اسم وقف اختياري بالياء المثنى وهو أن يقصد, يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة وهذا النوع من الوقف هو المقصود بيانه وهو على أربعة أقسام أي كتاب يتكلم في الوقف الابتداء يقصد الوقف الاختياري ده لأن الثلاثة دول منهمش أحكام في التجويد لكن ده له الحكم وهو على أربعة أقسام تام وكاف وحسن وقبيح تأسيم ده تأسيم مشهور عند العلماء وده اللي اختاروا ابو عمرو الداني رحمه الله واللي اختاروا ابن الجزرى رحمه الله برضو لكن في بعض اهل العلم بيزيد على الاربعه دول قسم خامس اللي هو الوقف اللازم تمام يعني ده, ال... ده اختيار كثير من العلماء كابو عمرو الداني زي ما ذكرنا وابن الجزرى رحمه الله وتابعهم عليه كثير من العلماء لكن بعض العلماء بيزيد على الاربعه اقسام قسم من خامساً وهو الوقف اللازم وده يعني ممكن يكون أصح لأن فيه فعلا وقف لازم في القرآن ويخالف الوقف التام والكاف والحسن والقبيح وحيات إن شاء الله وهذا يعني القبيح وإن كان لا يصح الوقف عليه لكنه ذكر تتمة للأقسام ليتحرز منه وليعرفه القارئ ليتجنب الوقوف عليه وإلا فالأقسام ثلاثة فقط كما قال ابن الجزري رحمه الله ثلاثة تام وكاف وحسن هذا ذكر ابن الجزري في الجزرية لما ذكر أنواع الوقوف قال بعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن فلم يذكر القبيح لأن القبيح يذكر لتجنبه ولم يذكر, المد ولم يذكر الوقف اللازم وإن كان زي ما قلنا إلى صح إنه يزاد لهذه الأربعة أقسام قسماً وهو المد اللازم وإن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن أنواع الوقف الاختياري وهي التام والكافي والحسن ونذكر كذلك تتمة لها القبيح ونذكر كلام أهل العلم في الوقف اللازم إن شاء الله تعالى نقول لكم هذا وأستغفر المغالي لكم والحمد لله رب العالمين.